ومن اوت ثلث حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعن الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغنا اجلهم فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهد ذوي عدل منكم واقيم الشهادة لله ذلك يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن وإن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا إياه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 يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتطيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فآتوهن وجورهم واجتمروا بينكم بمعروف وان تعسرتم فسترضعوا لهم اخرى لينفقوا سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسره يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها فحاسبناها حسابا شديدا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها فحاسبناها حسابا شديدا كواكن ايم من قريه عتت عن امر ربها فحك وكايم من قريه عتت عن امر ربها ورسله فعذبنا فحاسبناها حسابا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا فعد الله لهم عذابا شديدا فتقوا الله يا عُلِّ الَّبَابَ فَتَقُوَّ اللهَ يا عُلِّ الَّبَابَ قَدْ أَزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولٍ يَتَنُوحُ فاتقوا الله يا أهل الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرات وسُلِيَّتْ لَهُمْ آيات الله مبينات الليخرج الَّذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور وَمَن يؤمن ويعمل صالح يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم لا يتنزل الأمر بينهم يتنزل الأمر بينهم ذلك لتعلموا